معظم المرشحين الإسلاميين بيطلبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. هم خايفين من أيه دكتور؟ هل هناك خطر على الإسلام في مصر؟ لا أنا لم أطالب بهذا لأن أنا بعتبر إن تطبيق الشريعة الإسلامية هذا ليس مطلب لي. ده المطلب للشعب المصري اللي انا واحد منه هو مطلب أنا يعني وأنه ليس جديدا. والذي يطالب بتطبيق الشريعه الإسلامية الآن لا يفهم ما هو في الدستور المصري م. وما قرره الشعب المصري في دستور 71 وفي دستور 23 فلا يوجد جديد إلا إذا كان اللي بيطالب بكده بيزايد م. على الناس وبيدغدغ عواطفهم الدينية من اجل أن يكسب أصوات وهذا لا يجوز ولا يصح الدين أعظم وأسمى من أن يستخدم مثل هذا الاستخدام الشعب المصري بكل فئاته مسلميه ومسيحيه اصلا وافق على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إذا الذي يتحدث عن هذه المسألة وكأنه أتى لنا بجديد وكانه يريد أن ينقل الشعب المصري من, من, من فسطات الفسق الى فسطاط الإيمان شعب المصري شعب مؤمن بمسلميه ومسيحية شعب بيحترم الشريعة الإسلامية ومبادئها بيعتز بأنها موجودة في دستوره بيسعى لتطبيقها قد يكون الفترة اللي فاتت فيه خلل في التطبيق قصور في التطبيق سوء اداء زي ما هو كان موجود في اشياء كثيره جدا جدا مم. لكن لا احد ما انا انا اريد اللي بيقول كده ما انا الذي اختلف من ابناء الشعب المصري وقال ان انا لا اريد ان اطبق كل الشئ